بوك تو تويا إن نيخنطخ اثنان وتسعون اثنان وتسعون الجمل الجانبية باستخدام ان اثنين <تصفيق> الجمل الجانبية باستخدام أن أك إس فر أرخ وردت يي سنورك إنه يضايقني أنك تشخر إنه يضايقني أنك تشخر أك إس فر أرخ وردت يي سوفل بير درنك إنه يضايقني أنك تشرب بيرة كثيرة هكذا إنه يضايقني أنك تشرب بيرة كثير هكذا أكس في الأرخ وردت جي سوالاتكم إنه يضايقني أنك تأتي متأخرا جدا هكذا إنه يضايقني أنك تأتي متأخرا جدا هكذا أك دنك دات هي دكتر نودا جيت A Taduë nahu yextajou ila tabiiqië na yexteaj ila tabii Ek duay sik is A taqidu nahu mariedë na mari Ek dunk taay na sla A taqiduë nahul a naim. أعتقد أنه الآن نائم Ons hoop dat hy met ons dogter trou. نأمل أنه سيتزوج ابنتنا. نأمل انه سيتزوج ابنتنا. Ons hoop يكون لديه مال كثير. نأمل أن يكون لديه مال كثير. Ons hoop dat hy 'n نأمل أن يكون مليونيرا. نأمل أن يكون مليونيرا. ek het gehoor dat jou قد سمعت أن زوجتك حدث لها حادث. قد سمعت ان زوجتك حدث لها حادث اكيد هور قد سمعت أنها ترقد بالمستشفى قد سمعت انها ترقد بالمستشفى اكيد هور دات جو كار قد سمعت ان سيارتك تالف تماماً قد سمعت ان سيارتك تالفه تماما اك اس بلاي دات جاي غيكوميت انه يسعدني انك قد اتيت إنه أنك قد اتيت اك انك مهتم. Akuz يسعدني أنك تريد شراء المنزل. انه يسعدني انك تريد المنزل. Akuz bang يكون آخر باص قد غادر. أخشى أن يكون آخر باص قد غادر. Ek is bang dat ek 'n taxi sal moet neem. أخشى أنه ينبغي علينا أن نأخذ سيارة أجرة. Ek is bang dat ons 'n taxi moet neem. أخشى أن يتوجب علينا أن Ek is bang dat ek geen geld by my het nie. أنني ليس معي نقود أخشاء أن أنني ليس معي نقود